ما زال الذو صمت وما من مكثر الا يذل ما زال الذو صمت وما من مكثر الا يذل وما يعاب صموت إن كان منطق ناطق من فضة فالصمت در زانه الياقوتون